Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ya aiyah Nasu Tahu Rabbakum. Inna zalzala al-Saat Shayin Agum. Yoma terona Tazhalu Kull Murdzat Amma Murdzat. Wadzau Kull Zat Hamlin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 Allah Yu dzllu, wya hdi ila ajabil syyid. Ya ayuhan nasiqatun fi riyb min al baghth, fa inna khulqanakum. Fa inna khulqanakum min turab, ثم من علقة ثم من مضاة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم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 dan Allah يبعث من في القبور. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدٍ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ.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 وَإِنَّ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلْبٌ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو قرب من نفعه لبيس المولا ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْهَا لِيُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن Yang aman, yang hadu, yang sabin, yang Nasr, yang Majus, dan yang Ashraf. Inna Allah akan memisahkan mereka pada hari kiamat. Inna Allah atas من الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن 119. فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصوا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار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 يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجهي تحتها الأنهار يحلون فيها من نساورا ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوء طيب من القول وهدو إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء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 وأطعم البائس الفقير، ثمَّ يقضُوا تفثهم، واليوفون ذرهم، واليضوَفُ بالبيت العتيق. ذلك وَمَن يُعْظِم حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ وَإِرَامَ شِرْكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّ إنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها انتقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلهم وسلموا 119. وبشر المخبتين 110. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 111. والصابرين على ما أصابهم 112. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 113. والبدن جعلناها لكم من شعار فاذكر اسم الله عليها صواف ففإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منا واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينال الله لحومها ولا وذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور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 سَعَ بَعْضٌ بِبَعْضٍ لَهُدِمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله ل قوي عزيز الذين انمكن 116. وإيناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقمة الأمور 117. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاذ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِن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 ولا يزال الذين كفروا في مريات منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يوم إذن لله الملك يوم إذن الذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان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 الله إن الله لعفور وعفور ذلك بأن الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأمد 124. ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير 125. تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي يُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنُوهُمْ نَاسِكًا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 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن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 وجاهدوا في الله حب جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة بكم إبراهيم ملة بكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتقولوا شهداء أعلى الناس فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعمل مولا ونعمل نصي.